شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الجواهر, الجواهر, الجواهر الحساب سلسلة الجواهر الحساب جلاوة من ليالي رمضان بصوت القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني. الجواهر الحسام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حره من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حره وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أُوتِيهَا مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ أَنْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لكم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 والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله ه لا يحب الظالمين ونمن يتصرف بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك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 مَن كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ من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 يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا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 ألا إلى الله تصير